بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العمين صلى الله عليه وسلم وبرك على عدي ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه قراءة في رسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولي ولجميع المسلمين المسمى بالقواعد الحسان لتفسير القرآن وهذه رسالة نفيسة قيمة جدا في بابها اعتمى العلماء بها وبذراستها لأنها تعد منهجا ودوابه لطالب العلم قبل أن يقدم على تفسير كتاب الله تبارك وتعالى والقرار في التفسير ليعلم المرادة العام من هذا العلم ويعرف أيضا الضوابط في فهم أسلوب القرآن حتى يستفيد منه استفادة سلمة صحيحة يقول رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعينه ونستهديه, ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات عملنا من يهده الله فلا مولى له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم جليلة المقدار عظيمة النفع تعين قارئها ومتاملها على فهم كلام الله تبارك وتعالى والاهتداء به يعني هذا القواعد هذه القواعد وضع الشيخ رحمه الله وهذه الأصول في تفسير القرآن هذه مما يفيد يفيد طالب العلم في فهم كلام الله تبارك وتعالى والاستدابة يعني والاستفادة هي على وجه على وجه يعين على الاستداء بهداية القران لأن ماضر إلى القرآن إلى القرآن يجد أن الله سبحانه وتعالى قد وضع أصولا عامة وقد وضع قواعد في فهم هذا القرآن فقد أحال مثلا أحال المجمل على المفصل احيانا وأعاد القصص القرآن لعبر وعظات لمن تأملها وأفرض مثلا بعض الأحكام بصور خاصة بها مثلا كالطلاق أيضا لعلن معينة وجعل المكي له اسلوب الخاص أيضا الذي إذا تم المفسر فيه دله دلالات معينة والمدنية له اسلوب الخاص كذلك المهم أن هناك قواعد عامة ينبغي على طالب العلم أن يتبصرها قبل أن ينظر في كتاب الله تبارك وتعالى وليس كل من نظر في كتاب الله او طلب العلم من كتاب الله ليس كل من نظر ذلك يكون موفقا وانما الموفق من نظر على وفق المنهج السديد الصحيح وان فكثير من الناس ينظر الى القران ويكون القران حجه عليه والعياذ بالله حجه عليه ياخذ بغرض بهوى ياخذ ما يوافق بدعته ما يوافق مذهبه الباطل الراضي وإلا فكل نظرة في القرآن لو تنظرون إلى ثرق الإسلام كلها لا تجدون ثرقة بعيدة عن استدلل بالقرآن كل ثرق استدل بالقرآن لكن بالقرآن على وفق ضلالها المرجية يستدلون بالقرآن في مقابل الخوارج والمعتذ والمعتذلة يستدلون بالقرآن الجبرية يستدلون بالقرآن القدارية يستدلون بالقرآن لكنهم يستدلوا به على قاعدة فاسدة ويشتر النصوص وعدم الجمع بينهم. شاطروا النصوص، شاطروا النصوص. هؤلاء أخذوا قسما، والآخرون أخذوا قسما آخر. فجاء أهل السنة ليكونوا وسطا بين الطائفتين في كل باب من أبواب الدين. يأخذون بهذا ويأخذون بهذا ويجمعون بينهما الجمع الحسن المقبول الذي يدل عليه الأصول العامة والقواعد العامة في الشريعة. قال والاهتداء به ومخبرها أجل من وصفها فإنها تفتح العبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يغني عن كثير من التفسير الخالية من هذه البحود النفعة فعلا بعض التفسير تجدها مشحونة بأراء ومشحونة شيء من علم الكلام هنا يوجد في بعض التفسير أو باعتذال أو ب مثلا تفوف او بغير ذلك ارجو الله تبارك وتعالى واسأله ان يتم ما قصدنا الى اراده ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون سببا للوصول الى علم النافع والهدى الكامل فاعلم ان علم التفسير اجل العلوم على الاطلاق وافضلها واوجبها واحبوها الى الله وهذا ليه لانه يتعلق ايضا بافضل معلومة وهو ما يتعلق بإله سبحانه وتعالى وأسماء وصفاته وأحكامه فعلم التفسير أجل العلوم لأنه يتعلق بأجل الكلام وهو كلام رب سبحانه ولهذا كان شيخنا إذا سئل يا شيخ ما أول العلوم الإنسان يقول العلم بالقرآن العلم يحفظ القرآن وتعلمه وهذا يكفر عند لو تسمعوا الشيخ بباذ رحمه الله تعالى ما هو أجل الكتاب نقرأه وأتا به يقول كتاب الله تبارك وتعالى قال العلماء بأن للقرآن علينا حقا هذا الحق على خمسة أمور حق القرآن علينا على خمسة أمور واحد حفظ الظهر اثنين فهم معناه ثلاثة العمل به أربعة التحاكم إليه خمسة الاستشفاء به من أمراض الشبهات والشهوات وكذلك من أمراض البدن لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء باياته قال سبحانه وتعالى أفلم يتضبر القرآن, القرآن أم على قلوب أقفالها وقال سبحانه وتعالى اثر يا القرآن القران ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا وقال سبحان كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتفكروا اولوا الالباب فلا شك ان الذين تدبرون القران وليفهموا معانيه ويعملون ويعملوا به لا شك انهم في المقام العلي الرفيع وقدر الرجل على قدر فهم كتاب الله سبحانه وتعالى والعمل له، ولهذا رفع الله رضي الله على قدر ابن عباس، ورفع قدر ابن مسعود، ورفع قدر القراء من الصحابة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتل في أحضن كان يقدم الأقرء والأحفص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل بحافظ القرآن أحده، ولا بالعالي القرآن أحده. <تصفيق> وأثنى على القائنين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب ووعدهم اثنى المواهب فلو أنفق العبد شوف الكلمة الطيبة المباركة فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أسف السعاده في الدارين وصلاح أمور الدين والدين والدنيا والآخرة وبيه يتحقق العبد حياة ثاهرة بالهدى والخير والرحمة ويهيئ الله سبحانه وتعالى له أطيب الحياة والباقية الصالحة شوف لو أنفق جواهر عمره في هذا الفند ما كان كثيرا على كتاب الله سبحانه وتعالى ولهذا علم التفسير علم مهم مع أنه من أقل العلم تنولا للأثر الشريف من أقل العلم تنولا مع أن الناظر في القرآن بعين البصيرة والعلم يجد أنه قد حوى جملة المسائل إن لم يكن مفردات المسائل فقد حوى الأصول العامة لكل مسألة في الدين لكل مسألة في الدين ولهذا فيه قواعد وأصول كلية تصوح للجواب على كل مسألة من المسائل ليكون يكون لك تهتدي به والمحروم من كتاب الله تباره تعالى لا يمكن أن يكون موفقاً في استدلالات مستحيل لما ينظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى نظرة علم ورسوخ وتأمل وفهم لا يمكن يهتدى ابدا في أي مسألة من المسائل مستحيل لهذا كان العلماء ينظرون إلى القرآن اولا ويعنون به في فائقه بالحفظ والعلم والعمل شوف شيخ الإسلام رحمه الله انا اعتذر شيخ الإسلام لما تنظر في علمه ترى بوابة بوابة عظيمة في ذقب هذا الرجل تذكرون ما هي فهم كتاب الله بوابة عظيمة في ثق الشيخ الإسلام رحمه الله وهي بوابة فهم كتاب الله الأئمة الراسخون تجد بوابة علوم دائما كتاب الله سبحانه وتعالى والنظر فيه ومعرفة أصوله وقواعده الكلية والنظر في في في في أحكامه حتى طريقة المناورة لأهل الكتاب ولا أهل الباطل من أهل الباطل من أهل الكتاب والمشيكين وغيرهم طريقة طريقة نفسها وهذا سيورده شيخ هنا قواعد س... س... تعجب منها جزاه الله خير حينما جمعها يعني سترى علما جديدا حقيقة سترى فهذه القواعد علما جديدا يتنا... يعني يعني يكون خاصا بكتاب الله على تندم على عمرك الذي فات من غير معرفة هذه القواعد ولهذا لا استطاع تحبه الله عن ظهر قلب فهي مباركة إن شاء الله فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإجازي الذي يحصل به المقصود لأنه إذا فتح للعبد الباب وتماهدت بفهم القاعدة الأسباب وتضرب منها بعدة أمثلة توضح وتبين طريقه ومنهجه لم يحتاج إلى زيادة البسط طبعا اللي عنده الحمد لله منهجية وعنده الحمد لله توجه حسن تكثير إشارة لكن بقى اللي عنده زيغ ضلال تجيب له جميع القواعد هذه أبداً مستحيل بل والله لو جبت جميع الآيات الشرعية والكونية لما ردوا ذلك عن ضلاله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكه فأكلمهم الموتى وحشرنا عليه كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ان شاء الله لكن طالب العلم تجد الكلام ينزل على قلبي برضه مثلا ولذا إذا أردت أن تعرف مقياس قلبك مقياس الهدايه في قلبك فانظر إلى انشراح صدرك بكلام الثلف إذن شرح الظلوك بكلام السلف ووجدت صدرك يتسع ويشع فاعلم أنك كمن قال الله سبحانه وتعالى فيهم مثل نريك مشكات فيها نصبح المصبح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقض من شجارة المباركة زيتونة لا شرقية ولا غربي يكاد زيتها يضيء ولو لم تنفسنا هذا مثل الهداية في قلب المؤمن قلب المؤمن والهداية ذوي العصير قلب المؤمن ولهذا سبحانه رشه في العلم نحن نتوقي الله من علم إلى علم إلى كذا تجد الهداية تعلو وتتعدد مصادرها والقلب يتسع وينشارح ولهذا كما قلت لكم من سابق وخذوه ضابطا مهما جدا إن العلم إن العلم إن العلم ضابط من ضوابط هداية أي داع أو جماع فإذا و... إذا إذا رأيتم داعيا يحرصوا على العلم ويحمس الطلاب على العلم إذا رأيتم جماعة تحرصوا على العلم وتكتبوا بالعلم فعلموا أنها جماعة على الهداية وأنه شخص داع على الهداية إن مثيبك من ذا ومن ذا ومن ذا أصل إحنا يعني مش كذا يك في الحمد لله العلماء في الأمة متوفرون دحنا أي مثلا نفتح الكتب تبست إحنا نفتح الكتب سيبونا هل ترك الأول والأخير شيئا اه من هذا إنما يريدون تعميه اتباعهم حتى يبقى ضلالهم من غير رد عليه انما تقول الا لو انا لو انا انا, أنا جالس الان هو بقول لكن لو انا أ انحرف بسيط بسيطا ولا انزل ولا أهم ولا أخطئ يجد كل واحد يقف يا شيخ لو سمحت هذا لا وقف هذا ليس عليه دليل من ولا ولا من السنه هذا كذا هذا مخالف هذا يخالفه كذا لأننا نكتمع على مقصد واحد وهو الوصول إلى الحق لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل ونسأله تعالى أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه وأن يجعلنا هادين مهتدين بمنه وكرمه وإحسن اللهم امين القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير في كيفية تلقي التفسير قال رحمه الله كن من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من ابوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح ويصل به إلى غايته إذا أول طريقة من طرق التفسير أول كيف تتلقى التفسير خذ الأمر من بابه التفسير له علوم لا بد أن تلم بها له قواعد واصول لا أن ان تكون عالما بها قال سبحانه وقت البيوت من ابوابها شوف اي عامه وقت البيوت من كل من اتى الامر من بابه وصل وصل هتلفت من ورا وتسلق اسوار مش هتصل ولو وصلت فانك على خطر وقت البيوت من ابوابها باي قلب فتقبل على التفسير بأي منهج ستفتح كتاب الله وتتعلم بأي قصد وغاية تقرأ في التفسير مهم جدا مهم جدا هذا تقع ليت كمثلي شيء وهو استمع بصير فتقول قامت قال المغرض وذبت لو محيت كتاب الله تقرأ الأخت فإن ما طاب لكم من النساء مش عايزة انطر مش عايزة الكل مثنى وثلاثة ورباع مش عايزة انطر واخد بالك يبقى الهاء وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر وتعين البحث يعني كلما عظم المطلوب تعين الإتيام من الباب يعني يخص الشيخ كده وقت الوجه من أبو بيت فكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر فلتأتيه من باب وتعين بحث التام عن أمثل وأقوم الطرق الموصلة إليه ولا رئيسة أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها بل هو أساسها وأصلها أساس العلوم وأصل العلوم هو العلم بالقرآن ولهذا عاهدون من اليوم إنه لا بد أن يكون لك مع التفسير وقفة من اليوم من اليوم كل تفسير ميسر وقرأ في كل يوم ربع كل يوم صفحة تفسير صفحة المهم تبدأ في كتاب الله من اليوم فعلا أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهدايه الخلق. ما أنزل الله ليعلق على الجدر ولا أنزل الله ليوضع في طرمات السيارات، ولا أنزله الله سبحانه وتعالى ليزين مزخرف، ولا أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون هدايا، بل هداية مش هدايا هدايا للناس. خذ هذا هدية مغلفة ولا يقرأ فيها ولا شيء. ما أنزله الله سبحانه وتعالى ليقينا من الجن من شياطين الجن فنضعه تحت الرؤوس أو في النوافذ. أو في غرف النوم ومحلات النوم لا يا أيها الناس قد جاءتكم معظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وغدى رحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته خير يعلم القرآن وتفسيره قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون <تصفيق> أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم وأنه في كل وقت وزمان ومكان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها الله أكبر وأنه في كل وقت وزمان ومكان مش بس القرآن بتاع الصحابة مش القرآن بتاع صدر الأمة إنما القرآن دلوقتي منفعش إحنا محتاجين قوانين بشرية النهاردة الناس اختلفهم العالم اتسع الحرب ضروف لا إحنا ناخد إيه نبدل نغير نحور نحرف تحت مسميات عديدة بتطلع الآن تغيير الخطاب الديني غير الخطاب الديني اوعى تقول كذا وكذا وكذا إلى غير ذلك من هذه الأمور الباطلة التي لو استطاع أهلها أن يصرحوا وأن يقولوا فلنبدل نصوص القرآن والسنة لفعلوا لأنهم يبدلون مؤداها ولا يقولون بمعناها لكن لا يجرؤون لأنه قالوا كذا يبقى قد افتضح أمرهم لكن غير الخطاب الدين لا يساوي هذا عندنا اللي عملين يزنزنوا عليه الأيام بكل حاجة وهذا يدل على أن الخطاب الديني لابد أن يتغير وهذا يدل على أن الخطاب الديني لابد أن يتغير قولوا ولا تفتحوا لابد يعني يتغير لابد للسنة يعني يتغير ما تقصون بخطاب الديني يعني إيه خطاب الدين ما لو كنت تقصدوا أسلوب الدعاة طريقة الدعوة ما تقولوا خلاص ندرس طرق الدعوة إنما لفظ واسع كبير حطوا تحتيه لهم هي عايزين خطاب ديني يعني تغيره يعني يعني مش حيسمى قفر وإيمان يعني مش حيسمى سنة وبدعة يعني مش حد اسمه فاسق وطائع يعني مش حد يقال كافر ومؤمن يعني مش حاجة إنما كله إيه على بعض إن هذا القرآن يهدي للتي يقول أعجبني الشيخ ثالمان رحمه الله نسأل الله أن يرحمه رحمة مثلاً فقد كان عالماً ذهيداً هذا الرجل وضع مجلدين في هذه الآية في هداية القرآن التي أقول عظيم ما كتب وصلنا فألف فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله تبارك وتعالى كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم شوف تلقي التفسير كما تلقى الصحابة الصحابة, الصحابة تلقوا إيه فإنهم كان منهج الصحابة في التلقي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 فأنا هو القرآن علما وعاملا وحفظا الإيمان العلم الحمل زي تشوف دلوقتي مثلا سبحان الله العظيم من يحفظ القرآن بالقراءات العشر وبيحفظ جنب الجوز جنب الجوز زي المفتي لما بيذكر سمعتو أنتوا يمكن لعلكم لما كان يقول من بعض المشايخ يقول حدثنا كور كور كور كور كور كور نفس أخبارنا كور كور كور كور كور أيها الله ما يستحن يقول هذا سبحان الله كان المشيخ يؤمنوا كيف بين حدثنا وأخبارنا وكذا يقركر لا حاول ولا بقى فعلها. والبخاري ما يضع كتابا في صحيح إلا وتوضى ويصن <تصفيق> وأحمد ما يضع حديثا ولا يحفظ حديثا إلا يعمل به والصحابة هكذا فكيف كان منهج صحابة في تلقي القرآن هكذا العلم والعمل والإيمان فينزلونها يعني آية القرآن على الأحوال الواقعة لا يقول القرآن هذا مش بتعمل الآية دي مش نقص به هكذا إيه يا أخي في حاجة اسمها متأكد فأخذوا مناكم عنه فإنتهوا إي يا أخي آيات الحجاب إي يا أخي آيات الخمر إي يا أخي آيات كذا لا ذا المربى كذا ذا المربى كذا المربى كذا ويحرفونها عن مواضعها يشبهون بذلك اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه فينزلونها على الأحوال الواقعة يؤمنون بمحتوى عليه من العقائد والأخبار وينقادون لأوامرها ونواهيها لأن القرآن أخبار وأحكام الاخبار إما أخبار عن الله او اخبار عن غيره من الأمم الماضية والأنبياء والمرسلين او أحكام إما أوامر وإما نوايا فالقرآن اخبار وأحكام ولهذا قال سبحانه وتم كلمة ربك وفي قراءة كلمات ربك صدقا وحل قالوا صدقا في الاخبار وعدلاً في الأحكام أخبار وأحكام فآيات القرآن صدق في الأخبار وعدل في الأحكام ويطبقون على جميع ما يشهدون من حوادث والوقائع الموجودة بهم وغيرهم ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بهذا؟ ودي قعدة إحنا دايماً نعلمنا أنفسنا وإخواننا يا أخي الفرص إذا أردت أن تستفيد من القرآن فاستفد به تحت مظلة مهمة وهي أن القرآن إنما يخاطبك أنت القرآن ده نازلك أنت أوعى تقول فلان بيعم أو ما بيعمش مالكش دعوة أوعى تقول فلان مالكش دعوة القرآن نزل لك أنت أقيم الصلاة أقيم الصلاة لا تقرب الزنائي أنت إيه أنت أوعى يا محمد أوعى تذن القرآن بالكلمة انت بيخاطبك انت لكن لو رحلنا القرآن ده يخصد ده لفلان ده لعلام ده كذا لا لن تهتدي هب أن القرآن هذا إنما كان الخطاب لك أنت ماذا كنت صانع فلا بد أن تحتبر هذا بيعتبر القرآن نزل لك أنت طبعا هو لك ولغيرك أنت مخاطب بالقرآن كما غيرك مخاطب بالقران ولهذا لما نزل القول تبارك وتعالى ان الذين غضون اصواتهم عن رسول اولئك الذين امتحانوا القول المطلق قبلها يا الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا القول بعضكم لبعض تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون جل جل خلاص حبط عملي حبط عمل له هو نزل له هو, كأنه نزل له هو هو الذي خطر بهذه الآية جلس يبكي في بيته يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ألوف مؤلفه كون النبي سأل عن رجل معلوم قبره ومكانته اين ثابت فجاء بخبر ثابت إن ثابتا جلس في البيت يبكي وقد أغلق ذاته عليه قد حبط عمله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو من أهل الجنه أو كما قال صلى الله عليه وسلم وليلا كانوا صحابي يقولون إذا أردتم أن تنظروا إلى رجل من أهل الجنة فانظروا إلى ثابت المقبل يبقى القرآن نزل لك أنت القرآن خطبك أنت وكيف الطريق هل قائمون بها؟ أو مخلون بحقوقها ومطلوبها؟ ده سؤال. لازم أن تسألون أين أنت من الأوامر والنواهي والأخبار أين أنت؟ وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة وتضارك ما نقص منها وكيف التخلص من الأمور الضارة فيحتدون بعلمه ويتخلقون بأخلاقه وآتاته لهذا جاء السلح مسلم حديث سعد بن شام لما سئلت عائشته رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قالت؟ قالت يا بني أقرأت القرآن؟ قال نعم قالت كان خلقه القرآن يعني خلق القرآن يعني يتعبى بأدابك وينتهي بنواهيه ويتعبى بأوامره أنا أرجو أن العاني هذه الأخوان تكون مستحضرة عندنا نحن شاهدين إخوة المتحيينهم أفترينه بس لا مرة يخبرني بعض الدعاء بعض الدعاء يقول مرة وقفت أبكي لمنظر أخي من الإخوان إيه هو المنظر؟ قال كان دي أمر في مسجد فهم أم الناس عليه جاهلوا عليه حتى قام رجل وأمسكه وصار يضرب فيه فقال له الأخ وهو يضحك له قال والله أنا بشبك والله بحبك الأخ هذا ويتحمل يقول الأخ الداعي قال والله فوقفت يعني سبحان من أعطى هذا الداعي هذا الإخلاص شوف يضرب ويقول من يضربه الله احبك والله انه يحبك وارجلك الخير لا شك ان مثل هذا والله يترك اثرا أكثر من قول ألف رجل فلا بد احنا اخوان ينظر الناس لكن نقول دا منتظم دا مستقيم في دي دلاله القران وهدايه القرآن لكن تنظر واحد تجد سبحان الله بعض الإخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن منكم منسرين فعلا إن منكم منسرين الله أكبر الله فيك. ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه اليهم مطالبون بمعرفة عليه والعمل بما يقضيه فمن سلك هذا الطريق وجد واجتهد في تدبر كلام الله إن فتح له الباب الأعظم في علم التفسير إيه الباب الأعظم؟ هو ده علمي أخوان اللي إحنا قرأنا الباب ده إيه؟ علم علم يعني, يعني علم له قواعد واصول واحد من ثلاثة أربعين إيه اللي قفض الشيخ الفعدي رحمه الله رحمه الله إذا تدبره الإنسان الفتح لباب التفسير أخبروني ما هو إيه الباب هذا؟ الذي إذا تدبره الإنسان فتح له الباب الأعظم في علم التفسير هم. أيوة حسن القط وإرادة الاهتداء بهذه الهداية والعمل بما فيه وعقل العزم على ذلك وعدم تجاوز آيات إلا بالعلم والعمل والإيمان إذا صح المسلك هذا عندك فأبشر وقويت معرفته واستنارت بصيرته واستغنى بهذا الطريق عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم واحواله مع أوليائه واعدائه لأن هذا مما يساعد العلم العربية هذا يساعدك على فهم المراد من ألفاظ القرآن والعلم بسيرة النبي وأحوال وقائعه لأن هذا ترجمة حرفيه للقرآن ترجمة الحرفية فتعرف السيرة ومواضيعها ولهذا من علوم المفسر السيرة من العلوم اللي تحتاج إلى المفسر العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تصدقي العمل للقرآن فإن ذلك أكبر عون على هذا المثلاث ومتى علم العبد أن القرآن فيه بيان كل شيء وانه كثير بجميع المصالح مبين لها حادث عليها زاجر عن على المضار كلها وجعل هذه القاعدة مصبعينين ان القرآن في كل شيء في كل خير مبين وفيه كل شر مبين وهديناه النجدين إِنَّ هديناه السبيل اما شَكِرًا واما كَفُورًا وجعل هذه القاعدة نصب عيني ونزلها على كل واقع وحديث سابق ولاحق ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمارتها هذه القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير إذا كيف نتلقى التفسير واحد كيف نتلقى التفسير واحد أن نعلم أن هناك بابا أعظم للنظر في كلام الله تبارك وتعالى ينبغي أن يعرف أولا وهو ان القرآن أنزله الله هداية للخلق ودالا على أقوى السبل والطرق وعليه فليكن قصدك منه العمل به والاهتداء بهديه اثنين ان تأخذ بطريقة الصحابة في تلقي التفسير وهذا قائم على وهذا قائم على قلة التكلف قلة التكلف والبعد عن التعمق والتنطع فما كل شيء كان يسألون عنه فما كل شيء كانوا يسألون عنه ولا كل غيب يتعمقون في الوصول إليه ثلاثة أن موضوعات القرآن التي يجب العناية بها في النظر إليه تنحصر في كونه اخبارا وأحكاما في كوني أخبارا وأحكاما والواجب عليك تجاه الأخبار التصديق وتجاه الأحكام التسليم أربعة أن تعلم او أن تستحضر أن تستحضر أن القرآن إنما نزل ليخاطبك وحدك فكيف يكون قدره عندك خمس أن من العلوم التي تساعدك على التفسير علم العربية وعلم السيرة الأخير أن أن تعلم أن تعلم أن القرآن لن يغادر شيئا من أصول المسائل فهو حاول للخير كله وبيانه موضح للشر كله ومحذر منه فاجتهد في تلمس الهدايه منه في كل مسألة من مسائله